أنا اللي كثرت لا شاوير ماشير حلفت ما تبارز ما دعاني وانا خوي المعاسير ولا كل يسد بمكاني انا اللي كثرت لا يا طبيب الزمن ماذا جاني وانا قوي يهبل لي انا على المسير اللي مسد في مكاني يا هجت وانا البظاهر شلفا فمعودها الجدعى المشاهير يوم السبايا كنا هدى دحاني يوم السبايا كنا هدى دحاني أنا ماني بخبل ما يعرف المعذير قدني على قطع الفرج من رجاني وحدرت صب الجوافير والحدرا سنات المرايا ونحذر وسنة الأمرأة غاني أدني يا كثرة تشاوير ماشي على افتباتي سندى وحدرت صب الجوافير والحدرا سنات المرايا غاني ناخذ خيرنا المربخ مساير وما دبر الملا ل الابدكاني وما دبر ال